بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتوجون أن غير ذات الشوكة تكون لكم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 وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذَا غَشِيَكُمْ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت بِهِ الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا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 فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ جبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بضضب من الله ومأواه جهنم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 وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَىَكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ عَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّ وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنه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 فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ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 لِيُمِسَّ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيُرْهِقُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُ يُغْفَرُ لَهُم مَّا قَد سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَد مَضَتْ سَنَةُ الْأَوَّلِينَ وَقْتِلُونَهُمْ حَتَّى لا تَكُون فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ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 فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله إن كنتم قل جمعان والله على كل شيء قدير اذ انت بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم ولو توعدتم لاختلف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 وَإِذ يركُمُهُم إذلتَقَتُم فيِي أَعيُونكُم قَلينَ وَيُقَّلُ قُمْ فيِي أَعيُولِهِم لقُضَ اللههُ أَمرَ كَانَ مَحولك وَإِلَ الله تُرجَع الأمور ي أي وَتسبوتُ وَذكُر اللهَّ كَفيرََّ عََّكُم تُفِحرون وَأَقع اللهَّ وَرَسهُ وَلَا تَنَزَعوا فَتَفشَر وَتَدهَ بَرحكُْ وَصبِرُ إِ اللهَّه مَ الصَّابِرين وَل تَكُون الذين خرجوا من بيارهم بطرا ورآء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط اِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَوَّتِ الْفِئَتَانِ كَصَفٍّ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ إني أطاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوتر كَلَّ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَ الْيَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عذاب ذَلكَ بِمَا قََّمَة أَذ فُم وَأَنَّ اللهَّ لَسَ بِظََّ مِ للِعَبد كَدَأ بِآالِ صِرْْعونَ وََّ بينَ مِ قَابْنِهِم كَفَرُوبِ آياتاتَِّ الله حِفَأَقَذَهُم اللهَّهُ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 فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تتقفنهم في الحرب فشرق بهم مَن خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَتَهَا فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ويكفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم منهم وَتِ وَمِذِ بَطِ الْخَِ تُرْْهِبونَ بِهِ عَدُ وَلَّهِ وَعَدُ وَكُمْ وَآوَرينَ مِ دُونهِم ل تَلَمونَهُم اللَّهُ يَعلَمهُم وَمَا تُ فِقُمِ شَيئِ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 إِنَّهُ عزيز حَكِيمٌ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ وإنكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قول لا يفقهون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 يؤتكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خياركم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 هدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم